وكل دَنَوِي في النَّارِ قَالُوا الله مِنَّا من النار أَنْ المؤمنون يقول الله في اللَّهَ الكريم بلى من كسب يَتْلُو عَلَيْكُمْ به وَيُزَكِّيكُمْ النار هم فيها فالدون. والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون في هاتين الايتين يبين الله سبحانه وتعالى سبب دخول النار وسبب دخول الجنه فالمعصيه تجر صاحبها الى النار والطاعه تجر صاحبها الى الجنه برحمه الله وفضله ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم خطابا للمؤمنين ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما في هذه الايه الكريمه يبين الله سبحانه وتعالى بان المؤمن اذا اجتنب كبائر الذنوب وترفع عنها وسلم منها ادخله الرحمن باعماله الصالحه الجنة المدخل الكريم الجنة ولهذا اشترق الرحمن على عباده المؤمنين إن أرادوا أن يغفر لهم وإن أرادوا أن يدخلهم الجنه الجنة أن يجتنبوا كبائر الذنوب فإذا اجتنبوا كبائر الذنوب كانوا مستحقين للمغفرة ومستحقين للرحمه ومستحقين لظهور الجنه بفضل الله وكذلك ولهذا نلاحظ ان الكثير من المسلمين اصبحوا لا يتورعون من كبائر الذنوب ومن الوقوع في الكبائر فكم نرى وكم نسمع من كبائر الذنوب المنتظره من اعمال المؤمنين ولهذا من كبائر الذنوب بل هو اعظم كبائر الذنوب الشرك بالله رب العالمين فكم نسمع في صفوف المسلمين من يذبح لغير الله ومن يدعو غير الله ومن يستجيب لغير الله ومن ينذر لغير الله ومن يطوف حول القبور ومن يذبح عند اعتاب القبور باب وهذا من الشرك المخرج عن ملة الإسلام الذي قال عنه ربنا في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك لا يغفر الله له ولا يغفره الجنة بل يخرج النار أبدا الآبدين كما قال ربنا في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لبالمين من أنصار ومن كبائر الذنوب أخوة الايمان التهاون بالصلاه قال ربنا في كتاب الكريم فخلق من بعدهم من خدم امام الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكم ننا وكم نسمع من المسلمين المتهاونين بالصلاه وهي هذا بنو الله فاشكروا العباد. فما أكثر البيوت في الحراك وما أكثر الناس في في الحراك وما أكلهم في بيوت الله رب العالمين وهذا يؤادل بعذاب الله رب العالمين ويؤادل بالدمار وبالهلاك في الدنيا والآخرة أمة محمد إن التهاول في الصلاة والتلاوذ بالصلاة من أعظم الذنوب عند الله رب العالمين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهل الذين يؤخرونها عن وفسها أو يقدمونها على وقتها والذين لا يحقن عليات بنت الله رب العالمين ومع الجماعه فهؤلاء على خطر عظيم فالرحمن يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك نكفر عنكم سيئاتكم الذي يتهاون بالصلاه لا ضمان له في المغفره ولا ضمان له في الكفاره بل قد اوقع نفسه على خط النار وقد اوجب على نفسه جهنم ايابا بالله رب العالمين وهكذا ايضا نلاحظ ان كثير من المسلمين اصبحوا ياكلون المجباه والله يقول في ثلاثتهم الكريم الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتفققه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه تنتغف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأهل الربا أهل النارهم فيها خالدون أهل الربا اصحاب النار هم فيها خالفون عيادا بالله رب العالمين ولهذا سيدة البنود الرضوية وجعل لها دعوات وحراسات وترميد والرحمن يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالقون فقد أصبح الكثير من المسلمين يسير على خلف النار وهو يعلم ويمشي على خلف النار وهو يعلم عيادا بالله أمة محمد إن النار إن النار ليست مأذبة النار تحرق النار لا تبقل ولا تدر يا ذا بالله رب العالمين يقول ربنا في كتابه الكريم فأنظرتكم نارا والله أيقول الله في كتابه الكريم إن الذين سبروا بأياتنا سوف يصيهم النار ولما نجّب جلودهم فدلّناهم جلود غيرها ليضرب العذاب يضرب العذاب وقال العلماء تحترق جلودهم النار في السّماء أكثر من مئة مرة ويعيدها الله من جديد لهذا أيها المؤمنون احذروا أكل الربا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برهم من الربا أعظم من أن يزني الرجل في الاسلام ستا وثلاثين زنية إلى بالله ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا وسبعون بابا أي مثل ان يأتي الرجل أمة عياذا بالله فكن على حذر كن عَلَى حذر. الذين يَأْكُلُونَ الهبا قد أعلنوا حربهم على الله وقد أعلن الله عليهم الحرب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذروا مَا بقية من, إن كنتم بحرب من الله ليس من جهه معينه بل حرب الله احداثه الكثيره فالرحمن الذي يحاربك من طريق زوجتك ويحاربك من طريق ولدك ويحاربك من طريق ابيك ويحاربك من طريق امك ويحاربك من طريق جارك ويحاربك بالامراض الملتهبه ويحاربك في المصائب المتعدده ويحاربك في الفقر ويحاربك, ويحاربك, ويحاربك الله يا يا الرجاء ويحارب بالهموم والغموم والاحزان والالام والبلايا ويحارب في, ويحارب في بينك وبين من تهذ وبينك وبين ما وكن على حذر من حب الله ومن حب الله أنت لا قابة لك بحذر الله رب العالمين الرحمن يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنرون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخركم مدخلا كريما ان من كبائر الزنور الزنا والله يقول في كتابه الكريم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلا كاما يضاعد له العذاب يوم القيامه ويخلص فيه مهانا ويقول الله يا أيها الذين آمنوا ويقول الله في كتابه الكريم وهو يحذرنا من جريمة الزنا من جريمة الزنا نخبرها وغررها وإذنها إن الله رب العالمين ويقول الله في كتابه الكريم وهو يحذرنا من جريمة الزنا. لما فيها من الشر ولما فيها من الخطر ولما فيها من الضرر ولا تقربوا الзина انه كان خطيا وساء سبيلا اي سااقرب سبقه له نتاحاً شرعي يرمى بالنحجارة حتى الموت دلالة على شماعتها به المعصية وعلى عظمها وهذا جاهد الصالحين من حديث المسعود مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل ذنبك المسلم لله إحدى ثلاث بإحدى ثلاث النفس بالنفس أي إذا قتل الرجل نفسا قتل بها والسير بالزام أي من سبق له نكاح شرعي حل يرمى بالهجارة حتى الموت قال والمفارد أي هو التارك لدينه المفارد للجماعة أي إذا عن الإسلام شبت الردة ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال من بد لدينه فالتلوه الرحمن يقول ان تجتيبوا سبائر ما تنهون عنه يكفي عنكم سيئاتكم والزنا من أعظم الكبائر وأشد الكبائر وأشمئها ولهذا الزنا يخلف الأنشاء الزنا يدخل في القسر من ليس منها الزنا يخدش الأعرار الزنا الزنا يفرق بين الأقائب وبين المقالب الزنا حياذا والزنا اياكم بالله يجلب الزلايا والرزايا على الامه ويجلب الامراض المستعفيه على نور الزنا يخدش عرى الاراض النفيسه والاعراض الشريمه وينجس العهود الزنا جريمه عظيمه ولهذا احذروا واحذروا وصائل ومن كبائر الذنوب قتل النفس الذي حرم الله غير حكم ربنا في كتابه الكريم. والذين لا يزعرم على الله إلها آخر ولا يسروا من نساء الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفع ذلك يلغى أساما يضاعف له العذاب يوم الكيامة ويخلص فيه مهانا وقال ربنا في إخداف الكريم ومن يفتر مؤمنا المتعهدا فجزاره جهرنا خالدا فيها الله عليه وأعد له عذابا ربما يفرح عند ان يقتل خصمه وعند ان يقتل قليمه اذا كان بينه وبينه شجار ولكنه لا يدري انه ارصد على القاتل دنيا ولا قصد على المقتول دنيا والمقتول قصد عليه اقرته فالقاتل بيذوق ألم المولد قارق وحم القاتل فيتمزق في النار ملايين السنين وعشرات بالله وهو يتقلب في النار في الليل والنهار يقول الله ومن يقبل مؤمن المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالبا فيها الله عليه والعده وأعد له عذابا عظيما فيبقى القاتل وسط القدر معذبا عشرات ربما تبلغ آلاف السنين الى قيام الساعة. وبعد قيام الساعة يبقى القاتل يحمل المكتول على كاهله. ويحمل المكتول على يدور فيه بساعة الحساب وينادي رسول الله ويقول يا رسول الله اردني. والرسول يقول لا املك لك لا شيء الود ابلقتك. ويستمر في هذا العذاب خمسين الف سنة. ثم ينتقل من عذاب ساعة الحساب. من بعد خمسين الف سنة. ينتقل الى ينتقل النار، فيبقى فيها ملايين مسرين وهو في عذاب الله رب العالمين القاتلات لم يدري ماذا جنا على نفسه جنى على نفسه جناية لا تدارك لها وجناية عظيمه وما أعظم هذه ما أعظم هذه الجناية على هذا الذي قتل مسلما مع ايها المسلمون كثر في هذه الايام القت فكم تسمع من اخبار وكم تأذيك من انذار ودماء المسلمين تتناثر في الساحات وتتناثر في الطرقات وتتناثر في الاشواق وتتناثر في الفلوج وتتناثر هناك وهناك باي ذنب فكرت هذه النقوش وباي ذر من سفكت دماء هذه ذنب سفكت هذه النقوش يا محمد لقد استعجل الكثير من المسلمين كم في الدنيا بعد, بعد أن قلتم وكم ستبقى فيها هب أنك اشتسبت عاما بعد القتل، بل ولو مئة عام بل ولو ألف هل ستستطيع أن تتخلص من عذاب الله الذي توعدت القاتل جرم الحبيب ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس يقول الله في كتابه كريم ومن يفصل يقول الله بعد أن ذكر في السبا باب ابني آدم يقول عليهم باب ابني آدم الحق اذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم ينتقل من الآخر قال أنا عن كلامك قال إنما يتقلت الله من التغير لئن مصدت إلي يتقلت كلام ما أنا بباس من يبني إلي لي إني اخاف إني الله رب العالمين إني صريف أن تبع بإسمي وإسمه فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعد الله كيف فقال يا وإذا أعجزت ان أكون مثل هذا البراء فأواري سواء تأتي فأصبح من النابين من أبي ذلك على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بذين نفس او فساد في الأرض. فكأنما قتل الناس جميعا من تجرر على قتل نفس واحدة كأن ما مثل الناس في الإثم والشر لهذا احذروا هذه الجريمة العظيمة التي لا تدارك لها سؤلهم ربي رضي الله عنهما هل القاتل من توبة قال وَأَمَّا له والله لقد انزلت هذه الايه ما نسفها شيء قال يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فالقاتل يمشي على وجه الارض وهو ملعون ويمشي على وجه الارض وقد غضب الله عليه ويمشي على وجه الارض وهو من اهل النار مطعم ايها الاخوه الا من شاء الله فليكن المسلم على حذر من هذه الجريمة العظيمه لا تفرح بقتل المسلم انك ان فعلت جليت على نفسك شمايه عظيمه جاء عند ابي داود من حديث عباده بن الصالح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قتل مؤمنا فاقتبض بقتله لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا اي لا يقبل الله منه الاعمال الفرائض ولا النوافل يرد الله اعماله يوم القيامه لا يقبلها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل منه فريضه ولا من انها خلاه امه الاسلام احذروا من هذه الجريمه العظيمه ومن كبائر الذنوب وقطعوا الطرق وشكوا جبال المسلمين ونهب اموالهم قال ربنا في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعورة الارض فسادة ان يقتلوا او يصلفوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم يلتقيهم بقاء الطرق فربما اخذوا ماله وربما اخذوا ماله وسقطوا كماله ما ذنبهم ما جريمتهم ماذا صنع ماذا فعل الست نعيش في مجتمع مسلم هل هؤلاء اولئك الذين الذي نفعل هذا الافعال حتى اسمحلوا دماء المسلمين اين نعيش ولهذا يجب على الحفكام لأن نحن النقرس الشريرة تمردوا وتعالوا في الأطائم واليوم كامت الجمال على الجميع أحتز كرسي الدولة وتمزست الدولة بسبب إهمائها عن إقامة حدود الله رب العالمين أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى الحق يا رب الجميع الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امام المتقين اما بعد اخوه الايمان ان اقامه الحدود على مرتكبيها يجلب هيبة لولاة الأمور ويكون ولي الأمر مهابا في قلوب الرعيه ويكون له منزلة في قلوب الرعيه فإذا عطل ولي الأمر حدوث الله سقطت هيبته من قلوب الناس وحصلت الجراءة عليه وأصبح متعرضا هو ايضا لبر أصبح متعربا لأدى الناس وأصبح متعرضا لتصوير الناس إليه أسلحتهم عيادا بالله فإذا أراد أولياء الأمور أن تكون لهم غيبة في أرض الله فعليهم أن يقيموا حدود الله وأن يقيموا شرع الله أن يقيموا شرع الله رب العالمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يمتلك الدبابات ولم يمتلك السواريخ بهيبة الإسلام جعل الله له هيبة في قلوب الإسلام الاسلام انه نصر ناهرا بالعالمين. اما نحن في زماننا. وان دول الاسلام تنطلق ما تمتلك من الاسلحة. ومع ذلك لا هيبه لها. لانهم لم يعدنوا شرعا ينبقي ولم يقيموا حدود الله فسقطت حيبتهم حيبتهم ولم تنبعهم أسلحتهم لأن الهيبة ليست بالأسلحة إنما هي من الله رب العالمين ولهذا يجب أن تقام الحدود على مرتديها وأن تأمين الطرق إن تأمين الطرق من حوجة الواجبات على المسؤولين وعلى الجيش وعلى الدولة من أجل أن يسافر الموافر آمنة وآمنا على ماله وآمنا على عرض امة محمد. لم يكن هذا في الماضي. عندما كان المسلمون متمسكين بدين الله وكانوا على شريعة الله رب العالمين لم يكن هذا في الماضي. فعندما تساهل المسلمون في امور الشريعة حصل هذا هذا وحصل هذا الاختلاف وحصلت هذه الاعتداءات ولهذا عندما تسمع انت ما تسمع اخبار العزاء والعزاءات لا شيء حينبا أن تسمعها والمضيع يقول مجموعة مسلحة اعتدت على المساء الولاني وفعلت وفعلت ومجموعة مسلحة اعتدت على الرجل الفلاني وفعلت وفعلت ومجموعة مسلحة دخلت الإدارة الولانية وفعلت وفعلت ومجموعة مسلحة اعتدت على المعاشات الولانية وغربتت تقوم وأحرقتها وأخذت الأموال ومجموعة ومجموعة أيها المسلمون الكبير أين دخل علينا هذا؟ دخل علينا هذا عندما قبلنا قوانين الغرب وعندما قبلنا قوانين الكفار وعندما وقعنا على التعبدية الحزبية وسمعنا التعبدية الحزبية أن يكون كل حزب حدوى لبقية الأحزار نحن وقعنا على هذه العداوة ورغينا بها واستغذلناها سبنا بالأسلين بنارها. عياذا بالله فالواجب على هناك الأمار أن يكونوا أولا من قبول هذا الشر وأن يراجعوا أمر هذا الدين أن يراجعوا أمر دينهم وأن يعودوا إلى صوابهم وأن ينادوا بجميع المسلمين بوحدة الصف تحت لواء الكلاب والسنة وليس تحت أنوية الأحزاب وهو الشعارات الشببية وإنما تحت لواء الكتاب والسنه هذا إذا أرادوا أن يقويهم الروح وإذا أرادوا أن يحفظهم الله وإذا أرادوا أن ينصرهم الله وإذا أرادوا أن يكونوا قوه في الأرض وأن يكونوا, وأن يكونوا مهابينة في قلوب أعدائهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغبتم إذا تباعتم بالعينة ورضيتم الزرع واتبعتم أجناب البكر وتركتم الجهاد في سبيل الله ندع الله مهابسكم من قلوب أعدائكم وصلى الله عليكم ذلة لا ينزعه منكم حتى تراجعوا منكم ها هو العالم الاسلامي يشعر في امام أمام عدوه والمصول بيّن لهم الضرع وبين لهم أن ينأجع الدين، وأن يعمل بالكتاب والسنة من أجل أن يعود. ما كان عليه اجدادهم من الهيضة والتمكين في ارض الله وعد الله الذين امنوا منكم وعنوا الصالحات لا يستقلبنهم في الارم كمستقلب الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم ولا يبدلن لهم من بعد فوقهم امنى يعبدونني لا يشعرون بشياء ولهذا البليل التي التي, التي انتشرت بصفوقنا ان كل واحد خبما لا يتوررح من ظلم الاخر فعنتك المسؤول ربما يظلم الرعية وكم من الرعية مغلومون كم من الرعية مغلومون وكم من الرعية معاملاتهم في الدروج مخلقة في الدروج بسببي... بسبب أو بآخر وكم من الرعية تسفق دماؤهم ولا يجدون من يؤثرهم ومن يرد عليهم حقهم وكم من الناس من يتعاملون بالمعاصي والتناب وكم وكم والرعية ليسوا فانه حصل الظلم بين الرعيه وبينهم مع بعضهم البعض فالجار ربما يظلم جاره والقوي ربما يظلم الضعيف وربما ياخذ حقه فكم من ارض ذهبت عن اصحابها ولم يستطيعوا ردها وكم من ضعيف ظلم والناس يحرقون ولا ينظرون فلا يقولون للظالم انك ظالم واتقوا ايها الظالم بل اصبحوا متهيبين للظلمه I'm not. ان اصبحت في اوساط المصارف. فتجد احيانا ان المراه ربما تعصي زوجها. وربما تتمرد عليه. وربما تقرض عليه فرائض محرمه ربما اقرضت عليه الدشوش. وربما ضربت عليه الملفزيونات. وربما اساءت في تربية ابنائها. ولم تعلم ابنائها. وربما علمتهم كلها الادب. وربما علمتهم الفساد. وربما ايضا يظلم الرجل زوجته. فكم الرجل من مزوجها ويهينها ويسوها سوع العداد فكم الرجل ربما ربما يهجر زوجته بدون حق شرعي الشهور الطويلة وربما السنين عيادا بالله رب العالمين وهذا من أعظم أنواع الظلمة وكم الرجل المتزوج بأكثر من الواع. فربما إلى الاخرى وهذا من ربما إلى الاخرى سيئة. بالله فظلم مجرد حقا في وسط الرسار وكم الرجل وكم الرجل معامل غيره محاملة لا يحبها لنفسه ولا يرضاها لنفسه فربما عامل زوجته محاملة غير المحاملة التي يرضاها لبنته او يرضاها لأخته أو يرضاها لطيبته وعاملها محملة سيئة حياتا بالله فظلم مجرد وربما أيضا ربما أيضا فساءت الاسر في تربية الأبناء فعلمتهم الفساد وأطلقتهم العمان فتجد أمالك الأمائل الإنترنت مليئه وربما إلى آخر الليل واولاد المسلمين يرتادون على تلك الصور على تلك الصور العالية وعلى المناظر الخليعة أين آباء هؤلاء وأين امهاتهم ومن المسؤول عليهم السبب السبب النبي الذي, الذي ترينا فإننا أصبحنا لا نتعامل بالإيمان ولا نتعامل بالشريعة ولا نتعامل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب أن نعامله الناس معاملة طيبة حسنا لكن لا يحب أن يعامل غيره معاملة طيبة حسنا يريد أن يقبل نفسه على الناس أياذا بالله وهذا حب بالذات هذا حب الزat أياذا بالله وهكذا أيضا نجده احتداء على كثير من الاموال والأعرار وهكذا وهكذا فلهذا أمة محمد إن التغيير الذي نريده لا يكون إلا إذا غيرنا من أنفسنا إن الله لا يغيرنا بقوم يغيير ما بأنفسهم فإذا أردنا صلاح البلاد وإذا أردنا صلاح الأحوال وإذا أردنا الأمن والأمان فعلينا أن نغير من أمسنا وأن نتعامل مع الشريعة في في جميع الأمور وأن نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن نرضى بأحكام الشريعة أن نرضى ونستكلم ونلقى لأحكام الله رب العالمين لأن التهير السيء الى الحسن هذا بايد الناس والتغيير من الحسن الى السيء هذا بايد الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كتب ايد الناس ليذيقهم ما الذي عملوا لعلهم يرجعون اي لعلهم يتوبون فما ظهر في وسط الساحه من تفرق ومن قتل وكذاب واخذنا على الحطام ودلاله و كل ذلك بسبب دروبنا وكل ذلك بسبب سيئاتنا فإذا سمعت صادقة ورجعنا إلى الله بصدق وإخلاص رفع الله عنا هذا البلاء وعدلنا فيه امنا الوراحة وعدلنا فيه رزقا الحلال مباركا. وعدلنا فيه من السماء. من السماء والأرض ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أسأل الله بإذتي وجلاله أن يتوب على جميع المسلمين وأن يرزقنا جميعا نوبة نسوحة وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى المسلم وأن يرزقنا العدل والإنصاف في كل أمورنا وأن يرزقنا حب الطاعة والعبادة إنه رحمن الدنيا والآفرة سبحانه الله المدحمد لا إله إلا نستغفر ربه ونتوب اليه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين